قوموا يا شيعة تعالي شيح ��운 الش ه NH master himself and suraya am hasra suraya am sura jarat wahsra yam باب ال بجفن <تصفيق> العالم aashuni musabe udawam ښه بين المصايب في السامة ما جار حضر القلم بين المصايب في السامة في مصيبة والله أفجع من مصيبة فاطمة في مصيبة والله أفجع من While it's هر الولغة بين التان ¿Cómo huele? دويه لدمع الدموع حيداري نعدوه لدمع الدموع يقول لتسألوني عن كسر الظلوع هالمصاب القلب ما يهجع يلوه هالمصاب القلب ما يهجع مصاب من أجل جرة عين السماء مصاب من أجل جرة عين السماء اسال من الليل عمهن البتول اسال من الليل عمهن البتول كم جرح يخفمت بنت بنت الرسول وبصدر هل اثر واضح ما يزول وبصدر هل ما هل اثر واضح ما, واضح ما وعينها من السطورات تسع يلدماء من السطورات السايه لدم وبالحزن والنخضه الحامل حمايه وبالحزن والنخضه الحامل حمايه الله ولا الحامل حمايه الله الله ولا اله هل مصعب والحسن وحسان ينطق الجواب انا من كثر الهاضم دلل لي انا من كثر الهاضم خلل لي تاع من اشوف اطفال هالمتالم the head. صاح صوت الالم وهم مو شجان هو زينب والحق هو زينب والحسين وحسن خليت خليت زودون من ام المهن عنا واحدهم بلهف الرمى so يد الس الفظمة يدغ هناك عليها السيد يلي <تصفيق> معيبون على العباس يستاهل سلام الله عليه خليت دمعي فوق خدي الاخو سائل خليت دمعي فوق خدي الاخو سائل من يسريج الميمون من صحتك يا ابو فاضل عاد ناس يا ما اسمع صوتك عباس يا اخويا يا شكو لي لغا لو سايلت عنك المحزون شكو لي لغا ما قدر خبرها على التربان كثير لو سايلت عنك المحزون شكو لي لغا ما قدر خبرها ياللك ان كلمه ذون شقولينها فقد رخب برها على الطل بالكفيل <تصفيق> حيها قد رفرافت اعلامنا باسمه المصطفى والثقله وتحلك للسماء وتعالت للسماء أصواتنا جلجلت أصداؤها في الخافقين وعلى نهج الهدى وعلى نهج الهدى أهدافنا ولنا حب الولى قرة عين وستبقى بعدنا آثارنا تزدهي أنوارنا ونحيك فرض لا تريني غايب وحي على الأرض لا تريني وحي على الأرض بس عم حجرة شبود मत والله हर <تصفيق> का